و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ٌ ب ِ ذ ا ت ِ ا ل ص ّ د ُ و ر أ َ ل َ م ي َ أ ْ ت ِ ك ُ م نَبَأُ ا ل َّ ذ ي ن ك َ ف َ ر و ا م ِ ن قَبْلُ ف َ ذ ا ق ُ و ا وَبَالَ أ َ م ْ ر ِ ه ِ م و َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ أ َ ل ي م ذَلِكَ ب ِ أ َ ن ه ُ كَانَتْ ت َ أ ت ِ ي ه ِ م ْ ر ُ س ُ ل ُ ه ُ م ب ِ ا ل ْ ب َ ي ِ ن َ ا ت ِ فَقَالُوا ف َ ق ا ل ُ و ا أ َ ب َ ش َ ر إ ن ي ه د ُ و ن َ ن ا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى ا ل ل َّ ه وَاللَّهُ غ َ ن ِ ي ٌ ح َ م ي د ز َ ع م َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا أ ل َ ن ي ب ْ ع َ ث ُ و ا قُل بَلَى وَرَبِّي ل َ ت ُ ب ْ ع َ ث ُ ن ثُمَّ ل َ ت ُ ن َ ب َّ أ ُ ن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 و َ م َ ن ي ُ ؤ ْ م ِ ن بِاللَّهِ و َ ي َ ع ْ م َ ل صَالِحًا ن ك َ ف ِّ ر عَنْهُ س َ ي ئ ا ت ِ ه ِ و َ ن ُ د ْ خ ِ ل ْ ه ج َ ن َّ ا ت و َ ن ُ د ْ خ ِ ل ْ ه جَنَّاتٍ ت, ت َ ج ر ي مِنْ ت ح ت ِ ه َ ال ا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أ َ ب د ً ا ذَلِكَ ا ل ف َ و ْ ز ُ ا ل ع ظ ي م و ب ب ا ل َّ ذ ي ن كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خ َ ا ل ِ د ي ن َ فِيهَا و َ ب ِ ئ س َ ا ل ْ م َ ص ِ ي ر مَا أَصَابَ م ِ ن م ُ ص ي ب َ ة ٍ إِلَّا ب ِ إ ِ ذ ْ ن ا ل ل ه و َ م َ ن ي ُ ؤ م ِ ن يَهِ قَلبَ واللههُ بكُلِّ شَيء عَ وَأَطيع اللهَّه وَأَطيع الرسول فَإِن تَوَّيتُم فَإِنَّماَا على ر س و ل ن ا ل ب ل ا غ ُ م ُ ب الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا إ ن مِنْ أ َ ز ْ و ا ج ِ ك ُ م و َ أ َ و ل ا د ِ ك ُ م ْ ع د ُ و ًّ ل ك ُ م ف َ ا ح ذ َ ر ُ و ه م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 ف, الله وا وأ ف, ا ف ا ف ت ق ُ و ا ا ل ل َ ه مَا ا س ْ ت ط َ ع ت ُ م وَاسْمَعُوا و َ أ َ ط ي ع و ا و َ أ َ ن ف ق ُ و ا خ َ ي ر ً ا ل أ َ ن ف ُ س ك م وَمَن ي و ق َ ش ُ ح َ ن َ ف س ِ ه ف َ أ و ل َ ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل م ُ ف ل ِ ح و ن إ ن ت ُ ق ْ ر ض ُ و ا ا ل ل َ ه ق َ ر ض ً ا حَسَنًا ي ض َ ا ع ِ ف ه ُ ل َ ك م و َ ي َ غ ْ ف ِ ر ل َ ك ُ م